صلي <تصفيق> وسلم وباع ويسلم ويبارك عليه اللهم صلي وسلم وابع يستدر فيضى البركات على ما أنا لو أولى واغثني موارد وسائر أثمانية ممتطئا من الشكر الجميل لمطار الثقذم والأولين، الماء في الغور الكريم والجبال. سَلَّمَ <تصفيق> عَلَيْهِ الزيادة لسلوك السبل واضحة الكلين وحون من الواجت في خفض الغضي وقفا. مولد النبي بودا احسانا عن القرين لا من النسب الشريف قدا تعلى أو لله تعالى وقوة ذه القويح فإنه الذي من عصانته وتسنيه الله مصلي وبارك